تُنْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَوَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عُيُونُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَضْنِينَ بِمَا آتَيْتَهُمْ نَكُلُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكُمُ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَتَبَدَّلُوا بَيْنَهُم مِّن الْأَزْوَاجِ 111. ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا 112. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا 117. إذا كان لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا, فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث 118. اذانكم كان يؤذى النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتمهم متاعا فاسئنهم من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن 111. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 112. إن ذلكم كان عند الله عظيما 113. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما